تشوفني تعبان حادمين جرحي القديم ما ينحني غير بسلا الله الكريم وانت تجيني يا مي شلون عالم هاي ما دام تحكي بظهري يعني تظل ورايا ما دام تحكي بظهري يعني تضل ورايا ولي غيرك انسان وجهه تعبان وتغير الوان الوان بالدنيا هاي وخلينا بالجانب ايامنا هواي بس بع وعي يا ليضحك لل نهايه صحيح جرح حقدني يهذبني نهايه ما تحكي بظهري يعني تضل وراي Tere, tere, tere,